ان الله شديد العقاب حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما أ ه ل لغير الله به و ا ل م ن خ ل ق ة و ا ل م و ق و ذ ة و ا ل م ت ر د ي ة و ا ل ن ط ي ح وما أكل السبع إلا ما ب موسوعه ل ا فسق ي م ي النابلسي ذ ي ك ف ر و من دينكم ا واخشوون تخشوه تخشوهم و م م أ ك للعلوم ت ك دينكم م وأتممت ي ك م نعمتي ر ض ي ت ل ك ا ل ا س ل ا م د ي ن ا فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم فان الله و ا س ك م و أ ر ج ل ك م إ ل ى ا ل ك ع ب ي ن وإن و كنتم جنبا ت ف ط ه ر ى 「今<音楽> و اسماء ذ ك ن ع الله و الحسنى ك ف ر و ا و ك ذ ب و ا ب ح ي ا ت ن ا وكف ا ه م عنكم و ا ت ق و الله ا وعلى ا ل ل فليتوكل ه سيئاتكم لأكفرن موسوعه سيئاتكم ا ل أ ن ه ا فمن كفر ب ع د ذ ل ك م ن ك م فقد ض ل س و ا ء ا ل س ب ي ل بما نقضي ن ي ث ا ق ه م ل ع ن ا ه م و ج ع ل ن ا ق ل و ب ه م قاسية ي ح ر ف و ن ا ل ك ل م ع ن م و ا ض ع ه ونسوا ح ظ ا م ي ه ذات ز ا خائنة ل تطلع على م ن ه م إ ل ا قليلا م ن ه م ف ع ي ف اسماء م ذ ك ر ا به فأغرينا بينهم ل ع د ا ا و و ة ل ب غ ض ا ء إ ل ى يوم القيامة و س و ف ي ن ب ى م ه د ي ب ه النابلسي ل ه م ت رضوانه للعلوم ا ر بإذنه ي الاسلاميه د كفر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 موسوعه ص ي ل النابلسي ك جاءكم ب ي ن للعلوم ك ى ف ت ر ن الاسلاميه أن ت ق و و ا جاءنا من ب ش ر نذير ولا ا فقد ء ا ل ت ي كتب ا ل ل ك ت و ر محمد ر ا ت ر ت د و ا ع ل ى على ل ا ق و م ا ل ف ا س ق ي ن و ل ع ل ي ه م آدم نبع بني ب النابلسي ح ق قربا ق إذ ر ب من أحدهما و ل ت ق ب ل من ا ل آ خ ر ق ا ل لأقتلنك قال إ و م ا ي ت ق ب ل ا ل ل ه من ا ل م ت ق ي ن ل ئ ه إلي موسوعه النابلسي ب للعلوم ه رب ا ل م ي إني أريد ن أن ت ب ب س وإسمك فتكون من أ ص ح الاسلاميه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 ف أ و ا ر ي سوء تاخي فاصبح من النادمين من اجل ذلك كتبنا على بني إ س ر ا ئ ي ل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك ثم إن كثيرا منهم إن في الأرض ل م س ر ف و ن إ ن م ا جزاء ا ل ذ ي ن ي ح ا ر ب و ن ا ل ل ه و ر س و ل ه و ي س ع و ن في ا ل أ ر ض و م ا ل ا أو ي س ل ب و ا أو تقطع أ ي د ي ه م ل اسماء الله ا ل ح س ن ا لفضيله و أن لهم ي ا ل أ ر ج م ع و م ث معه ل د ك ت د و به, به م ن عذاب ي و م ا ل ق ي ا م ما ة ت ق ب ل منهم و ل ه ع ذ ا ب أ ن ي خارجين موسوعه ا ل ذ ا ب م ق ي م و ا ل س ا ر ق و ا ل س ا ر ق س ل ا أ ي د ي ه م ا ج ز ا ء ب م الله كسبان كانا و ا ل ل ه عزيز ح ك ي م ف م ن تاب من بعد من ظلمه وأغلقه فإن ا ل ل موسوعه ل ي النابلسي م أ للعلوم م الاسلاميه م أ ر ض يعذب ي من ش ء ويغفر ن ش ا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 و موسوعه ن ي ر النابلسي للعلوم الاسلاميه ل ه ي فإن ج ا شركه ا ن ه م أو أ ع ر ض ع ن ه م وإن ت ع ر ض ع ن ه م ف غير ض و وإن ك شيئا ح ك فاحكم م ت ب ي ن ه م ب ا ل ق س ط إ ن ا ل ل ه يحب ا ل م ق س ط ي ن وكيف ي ح ك م و وعندهم ن ك ا ل ت و ر الله ة فيها ا حكم ثم ي ت و ل و ن م ن بعد ذلك وما موسوعه ك ا ا ل ي ش ه د النابلسي ء ف واخشون للعلوم ا ت ا بآياتي ا ل ا س ل ي ا م ي ا م و س و ع ب ا ل ن و ا ل س ن ب ا ل س ن و ا للعلوم ج ر و فهو ح قصاص تصدق فمن ف به ك ه ن لم يحكم م ب ا أ ن ز ل ا ل ل ه هم فأولئك ا ل ل ظ ا م و و ن ق ف ي ن على ابن موسوعه ر ي بين م مصدقا لما النابلسي ل هدى و ن و و ر م د الاسلاميه م ب من اسماء الله ا ل ح س ن وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه صدقا ل م ا ب ي ن ي د ي ه من ا ل ك ت ا ب و م ه ي محمد ن ع ر ا م ب ي ل ن ا ب م ا ا س ت ب ق و ا ا ل خ ي ر الله ت إ مرجعكم م ج ع ي الحسنى فينبعكم شركه عن بعض الهدى شركه دعويه ن غير ربحيه ن ا س ل ف ا س ق و ن أ ف ح ك م ا ل ج ا ع ي ة يبغون و موسوعه م ل ن ا ل ل س ي للعلوم ا ل ق س و ا م ي ه أن تصيبنا نخشى أن تصيبنا دائرة ف ع س ى ا ل ل ه أ ن يأتي ب ا ل ف ت ح أو أمر من عنده ف ي ص ب ح ع ل ى م الاسلاميه أ س ر أ م ل س و ج ه د أ ي م ا ن ه م إ ن ه م ل م م ع ك حبطت أ ع م ا ل ه م ف أ ص ب ح و ا خ ا س ر ي يا أيها ن ا ل ذ ي ن ن آ م من و ا م ي ر ت د منكم عن اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ل ه م ت لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم الصلاة. الذين ي ي ق م و ن الصلاة و ي ع ه م ر ا ك ع و ومن و ن ي ت ل ن ا ل ل ه و س ي للعلوم ذ الاسلاميه ا ل ذ ي ن اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أ و ت و ا الكتاب من قبلكم والكفار أ و ل ي ا ء واتقوا الله إ ن كنتم مؤمنين إذا ا ن د ي ت م إلى الصلاة ا ت خ ذ و ه ه ا ز و ا و ل ع ب ا ذ ل ك ب أ ن ه م قوم ل ا ي ع ق ل و ن ق ل ي ا أ ه ل ا م ي ه موسوعه ا ل م ن ا ل ل ه س ي للعلوم ي ه ج ع ل ن ه م الاسلاميه ق ر د ة و ل كشروا موسوعه ك ا ا ن ا ل س ب ي ل قالوا وإذا جاءوكم م آ ن ا وقد دخلوا ب ا ل ك ف ر خرجوا وهم به قد و ا ل ل ه أ ع ل م ب م ا ك ا ن و ا ي ك ت م و ن وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله م غ ل و ن ه غلت أ ي د ي ه م ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان انفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهما م أ ن ز ل إ ل ي ك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء م و س د ا و ا ل ل ه ل ا ي ح ب ا ل م ف س د ي ن ي ا ف موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ي ن فترى أ و أمر م ا ل ن د ه فيصبح ع ل ى م الاسلاميه أ موسوعه النابلسي ل ل ع ن و م ن الاسلاميه أ ذ ل ة على المؤمنين أ ع ز ة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ل و م ت لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ا ل ك ن ي ن ان ي ك ا ل ا ي ن و ا م ي ك و ن ا ل ص ل ا ة و ي ؤ ت و ن ا ل ز ك ا ة و ه م ر ا ك ع و ن و ن من ن يكونوا ل ان ا ل ل ان يكونوا من ل ا و ل ان ي و ن ا ل ان ي ك ن و من ي و ن و ا من ن ي ك و ا من اجل ن يكونوا م ا ل ان م ا ل ان ي ك و ن ا من ا ل ان ي و ن ا ل ان ي و ن و ا من ي ك ا اسماء ل ذ اتخذوا ي ي ن ن د ه ز و ولعبا من الذين أوتوا والكفار و الذين الكتابا قبلكم ل من ي أ و الله ت ق و ا ا إن إ كنتم مؤمنين و ذ ا ن ل ح س ن م موسوعه ل ا ل ك ب أ ن ه م قوم ل ا ي ع ق ل و ن قل ي ا أ ه ل ا ل ك ت ا ب ه ل ت ن ق م و ن وما أنزل من أنزل قل ب وأن أكثركم فاسقون أكثركم قل هل انبئكم بشره من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت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 فإليك موسوعه ن ربك ط غ ي ا ا ل ن ا ب ي ن ه م ا ل ع د ا و م الاسلاميه ف و س و ع ه النابلسي ي ح ا م ف د ن للعلوم ت ج الاسلاميه ن عذاة ل ذ ي ن ن آ م و ا و و د ا ل ذ ي ن أ س م ا و ا ل ت ج د مودة ن أقربهم ل ل ذ ي ن ن آ م و ا ا ل ح ي ن قالوا ى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 م ا ت ط ع م و ن أهليكم أو ك س و ت ه م أو تحرير رقبة ا ل م يجد ف ص ي ا م ث ل ا ث ة أ ي ا م ذ ل ك كفارة أ ي م ا ن ك م إ ذ ا ح ل ف ت م و ا ح ف ظ و ا أ ي م ا ن ك كذلك م ي ب ه موسوعه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا إِنَّمَا ا ل م س ي للعلوم أ ن ص الاسلاميه أ ز م ر ج مِّنْ م ع ل ط ا ن ن ف ج ت ب و لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إن موسوعه النابلسي ا ل م ل س ر و ي ص د ك م عن ذكر ا ل ل ه وعن ا ل ص ل ا ة ف ه ل و ي ت م فاعلمون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 ش ر ك ب ا ل والكعبة أو ك ف ا ر ة طعام م س ك ي ن أو ع د ل ذلك ص ي ا م ه ل ي ر ر ب ل أ م ر ه ع ف ذ ا ل ل ه ع م ا سلف و م ن ع ا د ف ن ت ق م ا ل ل الله ه منه هو ع ز ي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 الله <تصفيق> م و ا ل ل ه ي النابلسي للعلوم ن و ا ل ا ت س أ ل و ا عن أشياء إن أشياء ت ب د ل ك م تسؤكم وإن ي تس ن قرآن تبدلكم ع ه ا ل ل ه ع ن ه ا و ا ل ل حليم ه غفور قد س أ ل قوم ق من ب ل ك م ثم أ ص ب ح و ا بنا كافرين م ا ج ع ل ا س ا ئ ب ة و ل ا و ص ي ل ه موسوعه النابلسي ذ ي ك ل ل ه ا ل ك ذ ب و أ ك ث ر ه م ل ا ي ع ق ل و س ل ا م ي ه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 لا ن موسوعه ا و ل ا ن ا ب ا ل شهادة ا ل ل ه و ل ا ن ك و م ا د ة ا ل ل ه إ ن ا إذا ل ا م ي ن فإن أثر ل ه ع ل ي ه م ا ل أ و ل ي ا ن ف ي ق س م ا ن ب ا ل ل ه ل ش ه ا د ت ن ا أحق م ن ش ه ا د ت ه م ا و م ا ت د ي ن إ ه قل ا ل ل ه و ا س م ع و ا و الله ل ا يهدي ا ل ق و م ا ل ف ا س ق ي ن يوم يجمع الله الرسل فيقول الغيوب يا ي قالوا ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام ع الله الرسل لا لنا قال الله س إذ أنت إنك ى بن نعمتي مريم اذكر عليها إذ أيتك ب ر و ح ا ل ق د س تكلم ا ل ن ا س في ا ل م ه س ي للعلوم ا و إ م ا ل ت ا و ا ل ا م ي ه اسماء ل الله إ ن ي الحسنى فتنفخ فيها فتكون طيرا ب إ ذ وتبرئ ا ل أ ك م ه و ا ل أ ب ر ص ب إ ذ ن ي و إ ذ تخرج الموتى ب إ ذ ن ي و إ ذ كففت بني إ س ر ا ئ ي ل عنك اذ جئتم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إ ن هذا إ ل ا سحر مبين واذ إ إلى ذ أوحيت ل وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ح و آمنوا واشهد ا آمنا ر ي ي بي ن أن بأننا إ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا ا م قال م و س و ل ه النابلسي ل منها و ت ط م ئ ن ق ل و ب ن ا و ن ع ل م أن ن قد ق د ص ت ا ونكون ع م ي ه اسماء الله ا ل د ي ن قال عيسى ب ن مريم اللهم ربنا أ ن ز ل علينا بعد م ن ك م فإني أ ع ذ ب ه ع ذ ا ب ا ل ا أعذبه م ن ا ع ب ل م ي ن وإذ ق ا ل ا ل ل ه يا ع ي س ى بن م ر ي م ا ل ت ل ل ن ا س اتخذوني و أ م ي إ ل ه ا م ا ي ك و ن أن أقول ما ليس لي أ ق و ل م ا ل ي لي س بحق إ ن كنت ق ل ت ه فقد ع ل م ت ه ت ع ل م م ا في نفسي و ل ا أ ع ل م م ا ف ي نفسك إنك أن تعلم اسماء تغفيتني كنت ن أ الله ي م الحسنى ا ل ح ك ي م قال الله هذا ي و م ي ن ف ع الصادقين ص د ق ه م لهم ج ن ا ل أ ن ه ا ر خ ا ل د ي ن فيها أبدا رضي أبدا ا ل ل ه ع ن ه م و ر ض و ا عنه ذ ل ك ا ل ف و ز ا ل ع ظ ي م ملك لله ا ل س م ا ء و ا ل و م ا ف ي ه وهو على ك ل ش ي ء قدير